Bismillahi l-Rahman l Qaf. Kzalik Yuhil ilik ve ilal Ladin min qablik Allahu له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض 112. ألا إن الله هو الغفور الرحيم 113. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 112. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته مَا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير 114. أم من دونه أولياء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ, يحيي وهو على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَأُطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 124. إنه بكل شيء عليم 125. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 126. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أوحينا إليك كَمَا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشرقين ما تدعوهم إليه Allah يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يناب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَانٌ بَيْنَهُمْ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 ولا تتبع أهوائهم، وقل أمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.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 وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 119. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 110. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 111. إن الله غفور شكور 112. أم يقولون افترى على الله كذبا 124. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور 125. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 112. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير 113. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 113. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 112. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده 113. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 114. وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 وَمَا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل 113. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لَهُ مِنَ له من الله 124. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير 125. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا 126. إن عليك إلا البلاغ 127. إذا تلقن الإنسان مننا رحمة فرحب بها وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يَهَبُ يهب لمن يشاء وَيَهَبُ ويهب لمن يشاء الذكور 119. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير